يضرب مثلا ما بروضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يهيتكم ثم يحييكم ثم إليه وإلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل ما ونحمد نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني غنم ما لا تعلم وَمَا كُنتُمْ تَكْلُونَ وَإِذْ كُنَّا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِذْ لِي سَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَابَ وكل من يبقوا بعضكم لبعض عالي ولكم في الأرض استقوا ومتاع إلى حين فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو تابعوا دعي فَمَنْ تَبِعَهُ دَعِي فَلَا خوف عَلَيْهِمْ وَلَا هم يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كفروا وأنفوا بعهدهم وفد عهدهم وإيايا فارغوا وآمنوا بما أنزلتم صدقا بما معكم ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآخر وإيايا هل تقومون ولا تنبسوا الحق من باطن وتتقوم الحق وأنتم وقضرتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجهي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل قنا أن فرعون وأقنا أن فرعون وأنتم تغوت وإن وعدنا مساء ربعين ليلة ثمّ تخلّتم العجل ثم وأنتم غالبون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك خاذئوا العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فقطوا أنفسكم ذلك خير لكم فتاب عليكم إنه هو الرحيم قلتم لَن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم مصبرة وأنتم تنتظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم ثم بعثناكم بعد موتكم لننتش وَاللَّهُ وَرِيَكُمْ غَنَمًا وسنزيل محسنين فبدل الذي رب عفاك الحجر فانفجرت من مثلتا عينا 不。 تتكون فقلنا اضربوه ببعضها وَإِنَّ مِنَ الْحِجَا وَتِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنَ أَنَّ لَمَا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 وَإِذَا خَانَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالَ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِعِندِ أفلا تعقلون اولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا اماني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 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة كن أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خطيئته وَأَحاطَتْ بِهِ خطيئته فأولئك أصحاب النار هم أَصْحَابُ النَّارِ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ سَلَامًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم وأنتم تشهدون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 وَإِيَّاكُمْ أُسَارَةٌ تَفادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ إلا خزي في الحياه الدنيا إلا في الدنيا ويوم القيامه يردون ويوم القيامه الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا فَلَا فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى بما لاتهوا أنفسكم مستكبرون ففريقا, ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا ولف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا منهم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 قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ كُلٌّ فَنِمَتْ قَوْتُنَا أَنْبِيَاءَ اللَّهِ من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم نوسى من بينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ياقوم ورفعنا فوقكم طرحو خذوا ما, آتيناكم. خذوا ما آتيناكم. ومن يتمنه ابدا بما قدمت ايدي والله عليم بالغاني ولا تزيدنهم اخرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا سَنَ نُوَيْمُرُ اَلْفَسَتِي وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحٍ مِنَ الْعَذَابِ وَمَا هُوَ مُزَحْزِحِينَ الْعَذَابَ إِنْ هُمَا إِلَّا وَاللَّهُ بصير. We're قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله لولا يكلمون الله أو تأتينا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابعت قلوبهم قد الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك من حق <تصفيق> مجيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءه بعد الذي جاءك, جاءك من العلم ما لك من الله, مالك من الله عليكم وأني فضنتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عجل ولا ولا من يُنصَرُونَ وَإِنِ then قولوا ان الله مولى من البيت واسمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتَوَلَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ الْوَكِيلُ رَبَّنَا وَمَا أَرْسَلْتَ مِن رَّسُولٍ آيَاتِكَ وقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة أمن الصالحين إذ قال كانوا أَوْ أو نصاراً قل أَعْلَمُ أَمْ أم الله ومن أظلم ممنك ترشادة عنده من, من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولهم ما كسبتم ولا تسألون عما عم كانوا يعملون سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كن مغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وجعلت جناتكم من وسقا وَعَلَيْهِمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلَنَا القبلة التي كنت عليها إلا من ينقل على عقبين وإن كانت لكذيرة إلا على الذين الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله للناس قد تقم وجهك في السباع فلن ولينك قيمتك فولي وجهك شطع المسجد الحرام وحيثما كنتم فانو جوكم شبع وإن لَأُوتُوا كِتَابًا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ لَأُوتُوا الْكِتَابَ مِن كُلِّ آيَةٍ وَمَا بِتَابِعٍ وَمَا بِأَنَّكُم لَن تَتَّبِعُوا وَمَا ظَنُّ دِيكٌ لَن تَتَّبِعُوا وَأَرِنِي الَّتِي بَعْدِ مَا الذين آتينا الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريق منهم يكتون الحق وهم يعلمون الحق منهم فلا تكونن من المنتهين ولكل وجئة وهو الميئة الخيرات تكونوا الله جميعا إن الله على كل شيء قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ يُضِيعُ وَمِنْ حَيْثُ خرجت اجاء المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوضع وجوهكم شطرا لا يكون للناس عليكم حجة للذين ظلموا الا الذين هم وَاخْشَوْنِي وَانْظُرُوا مَاذَا أُعِدُّ لَكُمْ وَأَنَّ لَكُمْ لَتُدْخَلُنَّ كَمَا فيكم رسولا مِنْكُمْ يتنو عليكم يتنو عليكم آيات يعلمكم الكتاب وينعلمكم الكتاب, ويعلمكم الكتاب ويعلمكم ما لم Lord, من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين, وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا يقاض واقم الصلاه وات الزكاه وات الزكاه وانفوا ند هذك هم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والإنفى. ولكم في القصاص حياه يا اهل البابن عنمن تتقون كتب عليكم اذا حضر اخذكم الموت ان ترك خيرن وصيه للوالدين, للوالدين والأقابين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدنه بعد ما سمعه فإن على الذين يبدلون إن الله سبيل عليم فمن جَنَفَنَ أَوْ إثماً فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثْمَ فَأَصْلَحَا بِنَهُمْ فَأَصْلَحَا بِنَهُمْ فَلَا الله إِنَّ اللَّهَ رَفِيعٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُتِبَ عليكم فَكُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَئِنْ أَنْتَ تَتَّقُونَ أَيَّامًا فمن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ يكونه فرية طراب اسكي فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن خير لكم إن كنتم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ود الناس وبينات من الودا والفقر فمن شهد لكم الشهر فليص كَانَ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أيام أخر يُرِيدُ اللَّهُ بكم ولا يريد بكم عسرا وليكمل العدة وليكتب ربك علاما هدى وليكتب ربك علاما هدى ولنكم تشكوا فإني قريب أهيب دعوة الداع إلى دعان فليستهيبوني وليؤمنوا بي ما لفضيله <تصفيق> الدكتور إلى من الخيط الأسود من الفجر ثم أدم الصيام إلى الأيام فما استيسر فما استيسر إلى الهد فمن لم يجد فصيان فنافة أيام في الحد وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن وأنه حاضر المسجد الحرار وادقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفاء فاذكروا فَإِذَا طَرَحْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ تَبِتْرِمُمْ أَبَا أَوْ أَشَدَّ ذكرا فمن الناس فَلاَ اسْمَعْ عَلَيْهِ وَمَن تأخبر فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللهَ أنكم إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يعجبك قوله فِي الْحَيَاةِ وهو ألد الخصال وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويُنك الحرف والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له الله أخذته العزة بالإف فحسبوا جنه ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بسواء مرضات الله والله فود العباد الله العزيز الحكيم هل يعلم ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله, فإن الله شديد العقار زين للذين لفضيله الدكتور بغير راتب بين الناس في ما اختلف فيه اختلف فيه إن الذين ما جاءت ما جاءت الله بِأَنَّ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أن تنخل الْجَنَّةَ الَّذِينَ خَلَوْا مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا قَبْلِكُمْ قَبْلِكُم الْبَأْسَاءُ والأقربين واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به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 بدونك الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخ باورن الله والفتنة أكبر من القن ولا يزالون حتى يردوكم حتى يردوكم عن دينكم إن ومن يرترح فَيَمُتُّ وَهُوَ كافٌّ فَيَمُتُّ وَهُوَ وَجادلوا في سرِّ اللهِ لائكٌ أنَّك يرجون رحمةَ اللهِ واللهُ غفورٌ عن قل فيهما يَوْمَ النَّاسِ وَإِذْ هُمْ مَاكِبُونَ دَفْعِي مَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُفْقُونَ لِلْعَفْوِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لكم الآيات لعلكم يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ مَا كُمْ يَصْنَعُونَ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِقُوا فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عزيز ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأبت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا خير من مشرك ولو أعجبه أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والنغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون كان المحيط كله أذن فاعتزل النساء في البحر ولا تقرن حتى يضرب فإذا ضحروا فاتون من حيث أمرت الله. ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم وقدموا لأنفسكم ودقوا الله وعلموا أنكم وَمَشْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ رَضَى لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبْرُوَ وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا ولكن يؤافذكم بما كسبت قلوبكم والله رفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فا وَإِنَّ عَزَمَ الْقَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ عَزَمَ الْقَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أن يكتن ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبرولتن أحق بردهن في ذلك إن أرادون أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حبيب الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريتم باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمون شيئا لا ان يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما عليهم فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدون من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فاذ طلقها فلا تحل له من بعد, له من بعد حتى تذبح زوجا فإن طلقها فلا تناح عليهما أن يتراجعا أن يتراجعا منه ونّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقومه وَإِذَا ولقتم نساء فبلغن أجلون فأمسكون فأمسكون بمعروف أَوْ سرحون بمعروف ولا تمسكون ضرارا لتعتنوا ومن يفعل ذلك فقد ضل وضل وَلَا نفسه ولا تتخذوا ايات الله نِعْمَةَ واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب من الكتاب والحكمة يعرفونه، واتقوا الله أَنَّ أن الله بكل شيء عليم، وإذا قلقت النساء فبلغنا فلا تعدلوهن أن, ينتح أن ينتحن أزواجهن إذا, إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله أن كانكم يؤمنون بالله ويعبد الآله ذالك أزكى لهم والله يعلم وأنتم لا تعلم وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِرُوا أَوْلَادًا فَلَا بأنفس إن أربعة أشهر وعشا فإذا بلغ لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سبيل عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فإن الله قَحسَن فَإنظ فَون فَإنظار فَونَ والله عليكم الكتال ألا تقاتلون وَدَاوِ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ والله موت فيه سكينة من ربكم And قادير واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم دم قال بلا ولكن يطمع ان تنبئني قال فخذ أربعة من الطير فصرهم إليك ثم اجعل على جبل منهم جزا ثم اجعل يأتي سعيا أن الله عزيز حكيم الذين بَسَنِ حَبَّةٍ أَمْ بَدَتْ سَبْعَ سَنَامٍ أَمْ بَدَتْ سَبْعَ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبٍّ وَاللَّهُ مضاعف لمن يَشَاءُ وَاللَّهُ واسع لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يعزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقتي يتبعها خير من داوا <تبعها> اذى والله روني هاليد <حليك> يا اي الذين امنوا لا تضلوا صدقات فمثل كمثل صفوان عليه تراب كمثل صفوان عليه تراب فأصابه رواب فتعكه صدا لا يقدرون على شيء مما والله لا ومن كافرين وبذل الذين صابها وابنوا فآتت, فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابنوا فقلوا والله بما تعملون بصير أيضا جنة من نخيل وأعماد تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثبات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء درقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أن رفقوا من طيبات ما كسبتم الخبيث ولا تينم الخبيث منه توفقون ولستم بآخرين ولستم بآخرين إلا في أن الله يعدكم الفقر ويأمرهم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء مَتَى يَنشَأُ وَمَن يُتَمِّمُ فَقَدْ أُوتيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَهَلْ تَذَكَّرُوا إلا إِنَّهُ هُوَ الْأَنبَاءُ وَمَا نَصَبْتُمْ مِن فَتْرَةٍ أَوْ, نذرتم أو نذرتم الله يعلم وما الظالمين من أصحاب إن تبين الصدقات فلمن مهى وإن خفوا Oh. عليهم ولا, ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا, إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المسجد ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل اللباء وأن الله البيع She would